إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة ومنهم من يشترط العدد وهو امرأتان على الاقل ومنهم من يشترط اربع نساء ومنهم من لا يكتفي بشهادة النساء وحدهن فالرضاعة لا تثبت عندهم الا برجلين او رجل وامرأتين والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع ومن هؤلاء من اكتفى بشهادة امرأتين هو الإمام مالك ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان أو امرأتان وهو أبو حنيفة ومنهم من أجاز الشهادة من أربع نسوة وهو الشافعي هذا هو ملخص الأقوال والله أعلم